إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم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 و اي يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد